Vagy eljövök, vagy eljövök, vagy eljövök, vagy khareja w dayra dia fivi w مكان نكون معا الحبيب ديالي دي دي. والحبيب ديالي والحبيب ديالي ورا الغزال ديالي والengaيفة البنات والله لنفرقه ولا ولا ننساه وفي مكان نكون معا ورا في مكان نكون a خايفة يضربه البنات، آه خايفة يضربه الجلاد، سنغزل ديالي،, ديالي, ديالي. الحبيب ديالي، سنغزل ديالي، ورنا عمر ديالي، والغزل ديالي، وحبب اسمار وعينك حلاس، وحبب أبيض وعينك حلاس. وخايف يدرو به البنات وخايف يدرو به الشباس سعى الغزان ديالي بو نمر ديالي ديالي والحبب ديالي